A'udhu billahi min الشيطان الرajim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunak arnil anfal Kul ilanfal lillahi wal rasool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 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُم مَّا إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الحق قَامِنْ عِنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْقِعْ دُبَّابًا بِعَذَابٍ أليم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَإِنَّمَا مَاضٍ السَّنَةُ الْأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 وَالَّذِينَ امْتَنَعُوا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ عَنْهُمْ يُؤْذَنُ لَهُمْ بِالْمَسْكَنَةِ وَإِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ ابْخَرُوا مِنْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ قَد بَانَ فِي فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب. ذَلِكَ بأَ اللهَّهَ لَ يَكُم غَيرًا نِعمًَ أَن عمَهَا عَ قَوْ مِن حتىَ يُوييرُ مَا بِأَفُسِهِم وَأَن اللهَّه سَمع عَليمم كَدَاء بِآالِ فِ الرعونَ والَّذينَ مِنْ قبلهم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 الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَخْفَفَنَّ عَنْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشِدًّدْ بَيْنَهُمْ وَمَن خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يذكرون. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِذِلِّهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200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 فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ النَّبِيُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَاحٌ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 والَّذينَ آوَو نَصَرُؤُ لكَ بَعضُهُم أَلاءُ بَعض وََّذينَ آمَنوا وَلَم يهاجِروا مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئ حتىَ يهاجروا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 Inna allaha bi alim.